ايها الحبا في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنا نتابع كلامنا في الباب الثالث من القسم الاول من كتاب الشفاه للامام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه هذا الباب الذي خصه لما ورد في صحيح الاخبار من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفاته واخلاقه وشيمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخصه هو من الصفات فيما يخصه هو من الكمالات صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكرنا جزءا مهما في قصة الاسراء والمعراج كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد اختار الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى رواية الإمام مسلم في هذا الباب لكثرة الروايات ولكثرة الطرق ولكثرة الأخبار عن الإسراء والمعراج عن هذه المعجزة الكبيرة التي أفردها كثير من العلماء بالتأليف حيث خصصوا كتبا للحديث عن الإسراء والمعراج طبعا في بعض هذه الكتب ما هو صحيح؟ وما هو ضعيف بل وما هو موضوع إلا أن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى تحرى الصحة في هذا الباب وساق الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق بجانبه أحاديث أخرى يعني انتقدها وانتقد مضامينها كما انتقد أساندها رحمة الله تعالى عليه اذا توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن بلوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدره المنتهى حيث ينتهي الملائكة ولا يعني يتجاوزونها إلى ما وراءها عندئذ نذينا الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلى مكان يعني أن يتجاوز هذا المكان إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى توقفنا عند هذه الكلمة أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى وكلمة ما أوحى ما اسم موصول والاسم الموصول يدل على إبهام المتحدث عنه وإبهامه بمعنى أنه أبهم لعظمته ولكون الإنسان لا يستطيع أن يحيط بمضامينه وأن يحيط بما يشتمل عليه فقوله اوحى إلى عبده ما أوحاه ما أوحاه يعني تضمنت كثيرا من الأسرار تضمنت كثيرا من المعاني بحيث ظل النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره وهو يخرج من هذا الوحي طول عمره وهو صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ليلة أسري بي وسمعت ليلة أسري بي ووقع كيت وكيت ليلة أسري بي يعني يخرج من هذا من هدم الموصولية يخرج منها ما اوحى الله عز وجل به إليه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى ولم يخرج من تلك الأسرار ومن تلك المعاني يعني إلا الشيء القليل والنظر اليسير بنسبة إلى ما تبقى في علم الله سبحانه وتعالى وما اعلمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كلمة ما اوحى ما تدل على تفخيم هذا الوحي على تفخيم هذا المضمون بحيث لو ذهبت تصفه وتسرد حواله يعني لفني الزمان وفني المكان قبل أن يفنى هذا المسرود أن يفنى هذا, هذا الوحي على غير قوله مثلا على غير قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني بحيث لو دهب تتصف ما غشي فرعون في اليم في البحر من العذاب الأليم ومن العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى وما وقع في تلك المعجزه معجزه خرق خرق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام فأصبح يجري في المكان اليابس في المكان اليابس يعني لا ماء ولا وحل لا ماء ولا طين ولا طين يعني بلول بالماء وإنما يابس كما قال الله سبحانه وتعالى لا تخاف ذركا ولا تخشى يعني لا تخافا أن, أن تغوص بأقدامك في ذلك الوحل وفي تلك الطينة لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك البحر كالبر تماما بلا فرق ولكن لما دخل إليه فرعون يعني التقط عليه الفرقتان أو الفرقتان او الموجتان فغشيه من اليم هو وقومه فغشيهم من اليم ما غشيهم ما هذا ما اش كتعطي تعطي ماذا تعطي التفخيم والتهويلا لهذا العقاب ولهذا العذاب الذي أصاب فرعون وقومه هنا هذا ما تعطي هذا التفخيم وهذا التعظيم وهذا الإجلال لوحي الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى من جملة ما أوحى الله عز وجل بإليه أن فرض عليه خمسين صلاة من جملة ذلك الوحي ثلاثة أمور أن فرض الله عز وجل عليه خمس صلوات ومن جملة هذا الوحي ان امثن الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بخواتيم سوره البقره خواتيم سوره البقره يعني امن الرسول الى اخر السورة ايتان من جمله ما امثن الله عز وجل به في هذا الموقف وفي هذا الوحي المحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان غفر الله عز وجل لأمته لكل من لا يشرك بالله عز وجل من امته يعني من مات لا يشرك بالله شيئا وعد الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له بمعنى أن يخرجه من النار ويدخله, ويدخله الجنة يعني لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خرزل من إيمان إلا أنه الناس يختلفون في مدى في مدة مكتهم في النار والعياذ بالله المؤمن يتمنى أن يدخلها أصلا المؤمن يتمنى ان لا يدخل النار اصلا اما من دخلها فانه سيخرج اذا كان في قلبه مثقال حبه من خرزه من ايمان بمعنى انه لا يخرج لا يخلد في النار الا المشرك بالله والكافر والمرحد بالله عز وجل نعم أما اهل التوحيد فستنالهم شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد الله عز وجل له بان يغفر لامته لكل من لا يشرك بالله شيئا يعني في هذه الأمور الثلاث أو في هذه القضايا الثلاث نجد أن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأمور هي له ولأمته هي له ولأمته يعني ليست له وحده ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم فالصلوات الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته وخواتيم سوره البقره لمحمد صلى الله عليه وسلم ولامته كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من, من قرأ هاتين الآيتين في كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل او كفتاه يعني بمعنى من كل سوء ومكروه في تلك الليله يعني كفتاه من, قرأ آيتين من اخر سوره البقره كفتاه امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لماذا قراناها لكي تكفينا في هذه الليله ان شاء الله سبحانه وتعالى ولو كررناها وأعدناها ففيها الخير ففيها الخير الكثير الثالثه أن الله سبحانه وتعالى واعاد محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء والمعراج أن يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا من أمته وإن لا يعني يدخله في النار وإن فعل المقحمات وأن لا يخلي في النار وينفعل المقحمات والمقحمات هي الذنوب العظام هي الذنوب التي تقحم صاحبها في النار وتدخل صاحبها في النار والعياذ بالله إذن ففرض الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة يكملتنا قلت لكم خمسة ولكن هناك خمسين خمسين صلاة في كل يوم وليله فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه يعني بينه وبين موسى لأنه لما رجع إلى موسى قال له ما الذي فرض الله عز وجل على أمتك قال خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف على أمتك فإني خبرت بني إسرائيل فلم, أو فلم يفعلوا ما خبرتهم به يعني خبرهم بمعنى امتحنهم وابتلاهم واختبر طاعتهم واستجابتهم فلم, فلم يفرحوا في ذلك ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطيق أن تصلي خمسين صلاة في اليوم والليلة فراجع النبي صلى الله عليه وسلم رباه عز وجل فوضع له شطرا ثم راجعه فوضع له شطرا الشطر هنا بمعنى قسطا الشطر هو النصف لأن جواحد واحد للرواية قال يقول فوضع له خمسا ثم خمسا ثم خمسا حتى بقيت خمسون حتى بقيت خمس صلوات إذن فالمراض بالشطر الروايه الرواية التي فيها الشطر المراد بالشطر يعني الجملة من الصلوات أو مجموعة من, من الصلوات قد تكون خمس وقد تكون عشرا حسب ما ورد في ذلك من, من الروايات فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع بين ربه وموسى عليه الصلاة والسلام حتى كانت خمسا هنا ربما تسأل موسى عليه الصلاة والسلام لما عرج بنا في في الإسراء والمعراج عبر هذا الكتاب وعبر هذه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أين وجدناه وجدناه في السماء السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوزه إلى ما بعد ذلك وموسى يبكي, يبكي لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ربي غلام من بعدي ابو عيسى تكون أمته أكثر من من امتي يعني عدد امه محمد صلى الله عليه وسلم يكون اكثر من عدد امه موسى عليه الصلاه والسلام فبكى موسى عليه الصلاه والسلام لانه تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما رجع بالصلوات الخمس هل رجع الى السماء السادسه ثم بعد ذلك رجع الى سدره المنتهى وعاد الى السماء السادسه ثم رجع الى سدره المنتهى هذه المرات او إن الله عز وجل جعل موسى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعلم الله سبحانه وتعالى من, من المكان والزمان فاذا به يسأله موسى ويقول له اسأل, ربي اسأل ربك التخفيف وهذا أقرب لأن الرحلة لم تكن طبعا لم تكن في أيام وليالي وإنما كانت في في لحظة ثانيا لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المقدس فصلى بهم هذا يعني رأينا ثم وجدهم في السماوات فلان وفلان وفلان وفلان هل انتقلوا من الأرض إلى السماء بعد الصلاة بهم بما نحتهم عرج بهم أم إن الأنبياء يظهرون في صور شتى بعد الموت بعد أن ماتوا وتركوا هذا الغلاف هذا الغلاف الغلاف الأرضي شنو الغلاف الأرضي؟ الجسم الجسد خلوا هذا الغلاف الأرضي ثم بعد ذلك يعني يرون في صور أخرى وفي أماكن أخرى يعني في رمشة عين وهذا هو أقرب إلى, الـ إلى الـ ما ورد في تنقل أنبيا وتنقل أهل البرزخ من مكان إلى مكان يعني في وقت, في وقت وجيز فيكون التردد بين موسى ورب والربي سبحانه وتعالى يعني أقرب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى موسى فلما عاد الى ربه لم يعد الى سدرته المنتهى وانما عاد الى ربه فساله حيث كان لان الانسان عندما يسال ربه عز وجل في اي مكان فالرب سبحانه وتعالى اقرب اليه من حبل الوريد فاذا ساله يعني يجيبه في المكان لان الله سبحانه وتعالى غني عن الزمان وغني عن المكان سبحانه سبحانه وتعالى لا يوصف ما بيننا وبينه بالمسافه المكانيه أو بالقرب المكاني أو بالبعد المكاني فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات يعني المحيزة أي التي لها حيز ولها تحيز أنه مطلق عن الزمان ومطلق عن عن المكان سبحانه وتعالى كما سنرى ذلك عند الإمام القادعيض رحمة الله تعالى عليه فرض الله عز وجل عليه خمسة خمس صلوات بعد أن كان ينقص من خمسين إلى أقل من ذلك وهكذا فقال له موسى بعد ذلك ارجع إلى ربك واساله تخفيف يعني احتف خمسة ترجع على خمس سنين خسهم شوي بعد الصبح على الأقل الصبح لأنه فيه النوم لذيذا ويكون فيه الفراش وثيرا وتكون فيه الشياطين منتشرة ويكون ويكون يعني فيحتاج الإنسان إلى ان, أن يرتاح في في هذا الوقت بالذات، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقال راجعت ربي حتى استحييت راجعت ربي حتى استحييت يعني شمت ما نقدرش نزيد مازال اذا شنو المعمول قال فناداه ربه عز وجل من وراء الحجاب ان قد امضيت فريضتي وخففت على عبادي كاين هنا نقص امضيت فريضتي ما هي الفريضة خمسين صلاة وخففت على عبادي ما هو التخفيف خمس صلوات إذن فكيف تكون خمسين وكيف تكون خمسا في الوقت نفسه هل يمكن أن تضع مثلا خمسة يساوي خمسين في هذه المعادلة نعم خمسة في الفعل يساوي خمسين في أش في التواب يساوي خمسين في التواب أمضيت فريضة خمسين وخففت على عبادي خمسا خمس خمس صلوات فمن صلى خمس في أوقاتها أعطاه الله عز وجل أجرى خمسين وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك أن الفرق كبير كبير جدا بين أن يعمل الإنسان عملا كثيرا بثواب قليل وبين أن يعمل عملا قليلا بثواب كثير وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة كما نعرفه أعطاه الله عز وجل من العمل القليل ولكن أعطاه من الثواب الكثير خذ مثلا على سبيل مثل خمس صلوات تساوي خمسين الحج المبرور يساوي الجنة والجمعه إلى الجمعه تكفر ما بينهما وليلة القدر خير من الفي شهرين وهكذا دواليك وهكذا دواليك يعني عمل قليل جدا ولكن سو ولكن عند الله سبحانه وتعالى عظيم وجزيل هذا ما اراد الله عز وجل أن يبينه في هذا في هذا التدرج أنه خمسين يرب نقص يرب نقص يرب نقص وهو ينقص في الفعل ولكنه لا ينقص فيش لا ينقص في التواب وبنى عليها الله سبحانه وتعالى شيئا آخر وهو أن كل عمل المؤمن هكذا كل عمل المؤمن هكذا من جاء بالحسنات فله عشر امثالها يعني وليس ليس هذا هذه المضاعفه ليست مقصوره على الصلاه ولكنها تتعدى الصلاه الى غيرها من من الافعال ولذلك قال الله عز وجل يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليله لكل صلاه عشر اي لكل صلاه عشر يعني عشر صلوات تقوم مقامهن فتلك خمسون إذا أنا أمضيت فريضة لا يبدل القول لذيه وما أنا بظلامين للعبد ما قلتها أولا ما يزال هو هو خمسون صلاة وكل صلاة تقوم مقام عشرين ومن هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة يعني بغيبيك بأن هذا الأمر عام في كل أعمالي العبد من, من, من هم من هم فلم يعملها كتبت له حسنا من هم يعني من عازم أو من نوى أو من قصد أن يعمل حسنة فاذا به عرض له عارض فلم يقم بتلك الحسنة ما الذي يحدث كتبت له حسنا من نوى الخير جزاه الله على نيته كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته أي على نيتي على قدر نيتي يعظم الأجر بعظمه القصد وباخلاص القصد ويأخذ الإنسان من الأجور والثواب بقدر ما يكون قصده خالصا لله سبحانه وتعالى إذا من, من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنه فعملها كتبت له عاشر حسنات يعني إذا عملها أصبحت عشرا ومن هم بسيئة تشوف عبتني تخفيف من الطرف الآخر أو من الجانب الآخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له سيئة هذا فضل فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه المنه يعني الامتنان من الله سبحانه وتعالى من هم بحسنة بسيئة فلم يعمل خطر بباله أن يسب فلانه خطر بباله أن يزني خطر بباله أن يشرب الخمر خطر بباله خطر بباله خطر بباله ولكنه لم يفعل ربما الوازع الدين منعه ربما الحياة منعه والحياة لا يتي إلا به بخير كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ربما عوامل ربما يمنعه بعض هذه العوامل ما الذي يحدث؟ أنه لا يكتب عليه شيء اي لا يوخذ الناس بما تحرك في نفوسهم ما لم يعملوا يوخذ إنسان بما تحرك في نفسه من المعاصي ما لم, ما لم يعملها وهذا شيء عجيب جدا أن يمنح الله عز وجل للعبد هيبة ما أو تسولت به نفسه ولم ولم ولم, ولم يعملها وقد بكى الصحابه ولما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحاسب الناس على ما تحرك في نفوسهم فقالوا يا رسول الله جثوا على ركبهم وبكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني امرنا بالصلاه فصلينا وأمرنا بالصيام فصمنا ولكن هذه لا نطيقها بمن أنا أتحكم في قلبي حتى لا يخطر فيه شيء مما يغضب الله عز وجل هذه لا أستطيعها لا أتحكم في قلبي القلب تريد عليه الخواطر على الرغم على رغمي أنفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تقول هذه ما نطيقها لا تقول سمعنا وعصينا ولكن قل سمعنا وأطعنا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 إلا وسعه لا يكلف الله نفسا الا وسع وهذه ليست في الوسع أن يتحكم الإنسان في قلبه ليست ليست في الوسع لأن مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه فاسأل الله سبحانه وتعالى يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى زينك إذن فهو خمسون في التوابي وخمسون وخمسون في الفعل اذا من هم بحسنه فعملها كتبت له عشر حسنات ومن هم بالسيئه فلم يعملها لم تكتب له لم يكسب له شيء ومن هم بسيئه فعملها كتبت له سيئه واحده هذا هو التخفيف هذه هي الرحمه الحسنات بقدر ما تعمل حسنات تضاعف 10 زائد 10 زائد 10 ما كان احد ولكن عندما تعمل السيئات تكون سيئه زائد سيئه زائد سيئه زائد سيئه هذه العشرة السيئة على التصليش عشرة وعشرة الحسنات توصل فين توصل مئة ولذلك يقول العلماء عجبا لمن غلبت أحده عشراته يعني يعجبون من الإنسان الذي تغلب سيئته التي هي أحد عشراته التي هي الحسنات التي تضعف دائما دائما عشر زائد عشر زائد عشر. كيف تغلب احد عشرات يعني إذا كان إنسان مفرطا ومقصرا إلى حد لا يطاق، وكان في الوقت نفسه يعمل من السيئات والخطايا والمصائب، يعني ما, ما لا يطاق. هذا تغلب أحده حسناته. أما المؤمن فإنه إن أذنب أو وقع في في, في الخطأ فإن هذه فإن نهر حسناته الجاري الغامر يذهب بتلك السيئات كما قال الله عز وجل إن الحسنات يدهي السيئات نعم فإن عملها كتبت سئاً واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه أن راجعت ربي حتى استحييت منه يقول لما فيه في هذا الحديث أن من سال أو من طلب شيئا يعني يطلب مرة وثانيه ولا ولا يكسر, ولا يكسر من, من, من, من الطلب لأن من أكثر من الطلب سيكون محروما لإنسان إذا كان ملحا خصوصا بالنسبة للإنسان أما الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح يحب العبد الذي يشأر إليه ويضطر إليه في الصباح والمساء وفي كل وقت وحين لأن بذلك يعرف أن له ربا رازقا أن له ربا شافيا أنه ربا قويا له أنه أنه ربا غنيا يغنيه وهكذا فيلجأ إليه كل كل لحظة والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن, أن يلح عليه وعلى بابه أما العبد إذا طلبته العبد مثلك إذا طلبته مرة وثانية وثالثة فإنك ستحرم من عطاءته لأن ما نكثر التسأل يوما سيحرم كما قال, قال الشعير زلايل بن أبي سلمى قال سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن اكثرت الاسئله يوما سيحرم يعني من أكسر الاسئله فانه سيحرم ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل وقال وكثرت السؤال وإضعت وإضعت المال قال العلماء كثرة السؤال هل يقصد بها كثرة السؤال سؤال الناس المال او كثرة السؤال سؤال ناس العلم قالوا العلم إذا سالت العلم فلا باس ولكن اذا سالت شيئا اخر فإنك يعني كلف الإنسان ما لا ما لا بعضهم قال حتى العلم لا يجوز أن يكثر فيها الإنسان من من التساؤلات ومن الأسئلة لأنه ينبغي أن يكثر من العملي وليس من السؤال لأن هناك بعض الناس شأنهم الأسئلة شأنهم طرح الأسئلة تراهم في كل مكان تراهم في كل برنامج يتدخلون تراهم في كل في كل مجلس يسألون ولكن عند العملي تجده قليلا قليل, قليل العملي هذا ليس شيئا المؤمن المؤمن لا يسأل عن شيء إلا إذا كان في حاجة إليه فإذا سأل طبقه يعني لا ينبغي أن تسأل اليوم وغدا وبعد غد ولم تطبق ذلك الشيء الذي الذي تسأل عنه ولذلك قال ابن عباس ما كان أحد أكثر حيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر سؤالا كلها في القران الكريم ما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كثرة المعاشره وطول وطول يعني المعاشره ما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم الا ب عشر سؤالا كلها في القران الكريم يعني يسالونك عن الروح يسالونك عن الخمر يسالونك عن المحيض يقول هو اداي يسالونك عن لا اله الا يسالونك هذه التي وردت في القران الكريم يعني حسبها سيدنا عبد الله بن عبس قال هذه هي اسئله الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أشد حياء من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أنت بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول نود أن يأتي إنسان من خارج المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستمع لماذا لأنهم لا يستطيع أن يسألوا لا يستطيع فاذا بهم يتمنون أن يأتي إنسان فيه نوع من البداوة نوع من الجفاء، نوع من الجرأة فيسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبون هذا يعني هم يحبون هذا يحبون هذا الرجل الذي يستثير أو يستخرج ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم كما فعل ذمام بن تعلبا وغير وغيره من الذي جاءوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم وهم يستمعون وكما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل ما الإيمان ما الاحسان ما ما ما, ما, ما الاسلام ما الساعه كلهم اذان من اجل استيعاب هذا العلم الذي يستخرج من الرسول صلى الله عليه وعليه, وعليه وسلم بالسؤال إذن راجعت ربي حتى استحيت منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويقول من صلى من أمة خمس خمس صلوات فله عند الله سبحانه وتعالى أجر خمسين ومن لم يصليها يضب الرسول لا حاجة لنا به يعني هذا يكفي يعني دافع عنه صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت خمسا فلماذا نحن نطلب المزيد قال القاضي عياذ رحمه الله تعالى جود تابت رحمه الله هذا الحديث عن نزل ما شاء هنا تعليق تعليق القاضي عياذ عن هذا الحديث الذي صرده بسنده عن طريق الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث مجود والمراد بالتجويد هنا التحسين والتنقيح والتهذيب يعني ان هذا الحديث بهذه الصيغه التي رايناها تباعا يعني ان القدع يد رحمه الله تعالى عليه وهو العالم بالحديث والعالم بنقد الحديث ونقد الرواية والعالم بأسانيد الحديث يقول جود ثابت هذا الحديث عن انس ما شاء بمعنى جوده الى غايه ما شاء من التجويد والتحسين حيث لم يدخل فيه ما, ما يمكن ان, أن ينتقد عليه لا ي... لم يدخل به ما يمكن أن يُخَذ أن يُخَذ عليه ولكنه انتقاه إنقَاءً نعم هذا يدل, هذا يدل على مكانة القاضي رحمه الله تعالى من الحديث حتى يقول لك أحد إنه جب في... في هذا الكتاب ديال الشفة جب فيه الصحيح والضعيف والموضوع وكذا وك... يعني وغلافه وفعل وفعل هذه المقولات التي تقال يعني ليست ليست صحيحة فالإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى محدث وإذا قال شيئا نسبه إلى قائله ومن نسب القول إلى قائله فقد أحالك ومن أحالك فقد بريأت دمته تزيد ضب الرسك وبحث وقرأ ولا يكفي أن تكون فقط ناقدا دون أن تكون مشاركا ولم يأتي أحد عنه بأصواب من هذا يعني لم يأتي أحد عنه أي عن نس بأصواب من هذا وأنتم تعلمون أن أن بن مالك رضي الله تعالى عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن هو حاضرا ليلة الأسرة والمعراج عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن في مكة لأن الأسرة والمعراج وقع في في مكة أي قبل الهجرة وأنا بن مالك كان أنصاريا يعني كان من أهلي المدينة ولم يكن عند عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم من هذا أن هذا الحديث رواه أنس عن بعض الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكاه يعني أعاد حديث حديث الإسراء والمعراج في يومين من الايام وهو في المدينة وهو في المدينه يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد هذا الحديث وصرده على الناس في المدينة فهذا دليل على, على أن أنس سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان أنس قد سمعه من شخص اخر عن أبي ذر مثلا أو عن أبي بكر أو عن غيره من الصحابه الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضهم فهو من روايه الصحابي عن عن الصحابي نعم قال وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا لا سيما من روايه شريك بن أبي نمير قال وقد خلط غيره غير, غير ثابت تابت لبناني عن أنس قد خلت غيره عن أنس يعني كم من واحد روى عن أنس ابن مالك هذا الحديث ولكنه فيه زيادة وفيه نقصان وفيه تخليط وفيه إدراج وفيه وفيه فهو يريد أن يبين لك هذه الإدراجات وهذه الزيادات ويأخذ من هذه الزيادات لأن أكثر هذه الزيادات وردت في الصحيح أي وردت في صحيح البخاري مثلا وفي صحيح مسلم زيادة على الرواية التي سبق أن ذكرناها وقد نبه الإمام القاضي يضريما رحمه الله تعالى إلى أن رواية شريكة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه فيها نوع من التخليط بمعنى أنه ذكر فيه أن أنه لما جاءه الملك لما جاءه الملك شقابطنه وغسله بماء زمزم قال القاضي يضري وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي يعني هذا هذا الشق شق الصدر واستخراج العلاقه من صدر النبي صلى الله عليه وسلم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم انما كان قبل الوحي ومن المعلوم ان و والمعراج كان بعد الوحي يعني كان في باني البعث اي بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات قد تكون سنوات وقد تكون سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات الى حدود الهجره اختلف العلماء متى كانت مسا كانت مسا متكن الاسراء ولم فيكون قوله أنه استخرج قلبه وغسله بماء زمزم يعني تخليطا كما يقول القاضي يضرب رحمه الله تعالى عليه بعض العلماء ذهب إلى أن أن هذه الحادثة وهذه الوقعة التي شق الصدر تكررت فكانت في إبان الصبا وكانت عند البيعة وكانت عند الاسراء والمعراج. يعني تكررت عملية الغسيل لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت عند حليمة السعدية كما هو معروف في السيرة وكانت كذلك عند الإسرائي والمعراج كما هو في رواية شريك عند, صحيح عند إمام البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيحه اذا يمكن أن يكون هذا الأمر ويمكن أن يكون ذلك يمكن أن يكون هناك تخليط كما قال إمام القاضي عيض رحمه الله رحمه رحمه رحمه تعالى عليه ويمكن أن تتكرر القصة ولكن الذي جعل القاضي عيض يتأكد ويقول أن هذا يعني فيه تخليط وفيه أمور ينبغي تنقيحها أن, أن الراوي نفسه قال وذلك قبل الوحي أو قبل نزول الوحي عليه كيف تقول وسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه وذلك قبل الوحي الوحي إنما كان الاسراء إنما كان بعدا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ينقشه القضي عيض رحمه الله تعالى عليه في هذا الكلام فقال وقد قال شريك في حديثه وذلك قبل أن يوحى إليه وذكر قصة الإسراء وذكر قصة الإسراء ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي يعني ما كاينش الخلاف بين العلماء على أن قصة الإسراء والمعراج وقعت بعد نزول الوحي أي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة. قال غير واحد يعني معظم العلماء رجحوا أن تكون هذه هذه الحادثة أو هذه الواقع وقعت أو القصة لإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة. اي بعد نزول الوحي ب 12 عاما ب 12 سنه او ب 12 عشرة سنه كي يكون هذا وأنت تقول وذلك قبل ان يوحى إليه هذه هذا هو النقد هذا النقد وهذا, وهذا, وهذا وهذه الغربلة التي قام بها القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه وخير قبل هذا اي قبل قبل هذه المده بمعنى بخمس سنين قبل الهجره بخمس سنين قبل هجرتي بست سنين الرواية تختلف ولكن الراجح أن الإسراء والمعراج كان بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب بعد الحصار وبعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وقبل الهجرة إذن بين عام الحزن والهجرة كانت حادثة الإسراء والمعراج هذا ما رجحه كثير من علمائي السيرة والحديث وقد روى أتابت عن نس من رواية حمد بن سلام أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ضئره أي عند مرضعة الضئر هي المرضعة المرضعة التي ترضعه وشقه قلبه أي وشقه قلبه المصدر وذكر شقه قلبه أي قلب الرسول, الرسول السلام فقلبه مفعول بالمصدر وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس فجوده في القصتين قال تابد البناني جوده في القصتين أي ذكر قصة الشق شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذئره عند مرضعته وأفرده عن الإسراء والمعراج وذكر قصة الإسراء والمعراج ولم يذكر فيه شق صدره النبي صلى الله عليه وسلم قال فجوده في القصتين يعني أنه صرد الحديثين مجودين مصححين منقحين ولم يخلط بينهما ولم يخلط بين قصة الإسراء والمعراج مع قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حليمة السعدية وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحده أيضا بين أنس يعني ثابت بن عن أنس أن قصة الإسراء والمعراج كانت قصصا وحيده اي كانت متصله لانه جاء في بعض الروايات انه لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وجده في في مكه فشق صدره وغسل بطنه ثم عرج به يعني ماذا يعني لما يذكر الإسراء ذكر فقط المعراج فينتج عن هذا الاختلاف ان تكون قصه الاسراء مفردة في وقت ما وتكون قصة المعراج مفردة في وقتين في وقت آخر وحديث أنس يبين أن القصة كانت في ليلة واحدة هل أن الميراجة تابع لليسرافي نفسي الرحلة أي في الرحلة نفسها حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى سدراة المطهار وليس من المسجد الحرام إلى سدراة إلى سدراة المطهار كما تفيد تلك تلك الرواية نعم وقد روى يونس عن ابن الشهاب نعاننة قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج سقف بيتي فنزل جبريل ففراج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بتصل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة يعني الحديث أخرجه الإمام البخاري وخرجه في كتاب الصلاة وفي كتاب الأنبياء وخرجه مسلم في كتاب الإيمان يعني أن الحديث من حيث الرواية صحيح ولكنه فيه التفريق بين ماذا بين الإسرائي والمعراج وأنه فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن فتح السقف فنزل منه الملك نزل منه جبريل فشقبطنا نبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم وأفرغ فيه ضسطا اي اناء ممتلئا حكمه ممتلئه وايمانا ثم اطبقه يعني لامه وجمعه ثم أخذ بيد فعرج بين اي السماء ولم يذكر البراق ولا الاسراء الى البيت المقدس فالامام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه ينتقد هذه الروايات ويبين أن روايه ثابت عن انس هي هذه الروايات وأتقنها لأنها جمعت بين القصتين ويمكن ويمكن ما زاد على ذلك من الروايات أن يفهم من تلك القصة وأن يدرج فيها من غير من غير الإخلالي بنظمها وترسيبها كما أروها ثابت البناني عن نس رحمه الله تعالى عليه ورضي عن انس بن مالك وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذه الترسيبات وهذه التلقيحات والتصحيحات والتصييبات لزيمم القديء رحمه الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأياكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول وأن يتبعون أحسنه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين